سكُم حَبتُ لك فَأتُ حتَكُمْأَ شِْ إكاءكُم حفُْ لَ فَأتُ حفتَكُمأَ شِ وَقَّمُ لا يقوه ورشيد للمؤمنين وقتكم ولا علم ان غيكم لا